الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَهُم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سور الآخِرَتُهُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِمُسَالِ أَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَرَاً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ اللَّذِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ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 فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء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 وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن آمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغالين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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَا فَمَتَفَرِحُونَ ارْجِع إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَابِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا وَنَادَاهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 117. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 118. قيل لها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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَئْنَا هَوَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا الْمَرْأَةَ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ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 قَلَّبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ, به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَاءَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسيا جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْنَ هُمْ 119. أكثرهم لا يعلمون 110. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 111. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في ظلمات البر والبحر ومن يرسم الرياح بشرا بين يدي رحمة أيلاغ مباشرة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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُعِدَّنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 كَيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ كَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ أَمَّا إِنْ تَبِعْ بِهَذِهِ الْأَوْمِيَ ضَلَالَتَهُمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 يُبَيِّنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ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 كل اتوه داخل وترى الجبال تحسبها جامده وان يتمر المر والسفان سن الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعل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 ما انا من المنذرين واقل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون